فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقذت لأي يوم أجلت ليوم البطل وما أدرك ما يوم البطل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقتم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شابخات وأفقيناكم ماءا مَآتَا وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طُلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن طُلِقُوا إِلَى ذِي الثَّلَاثِ شُعَبٍ لَّا وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصَفِ كَأَنَّهُ جِمَاعَةٌ ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأبولين فإن كان لكم كيد فَكِيدُونْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُسْتَكِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ وكلوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمشذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده